الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكم فأن يدلو محلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تقهم فتصيبكم فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مُّعْرِضَةٌ بِغَيْرِ علم لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَو تَزَيَّنُوا الْعَذَابَ الَّذِي عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِذْ جَاءَ النَّذِيرُ كَثُرَ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَنِيفَةِ جَاهِلِيَةً حَمِيَّةً جَاهِلِيَّة فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا افقدها واهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله رؤيا حق لا تدخل المسجد الحرام ان شاء الله امين لا تدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي انا رسوله بالهدى ودين الحق المبين على الدين كله وكفى بالله شهيدا